برد كلمتا مِنْ من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخِع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه قُلْنَا إِذَا نَشَطَ طَارِحُهُمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ أَتَخَذُوا مِن دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيْنِهِمْ فَمَن أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اتَّزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ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 وكذلك أَعْثَرْنَا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لننتقدا عليهم مسجدا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 لِيَكْفُرُوا أعتدنا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا كالمهل يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا. 126. ويجابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَضَرَبَ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَضَرْنَا حَوْلَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحاوره فقال لص صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر من كمال وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 سوابا وخير عقبا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الله وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا زينة الحياة زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربك ثوابا خير <تصفيق> أملًا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 ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذيرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحبو به الحق واتخذوا وآيات وما أُذِرُهُ زُوَاعٌ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه هو في أذل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 موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صدرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 124-قال إذا جعله نارا قال آتوني, قال آتوني أفرغ عليه قطرا 125-فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقابا 126-قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد وعد ربي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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كف بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا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 لَوْ كَمْ يُحَا إِلَيَّ يُحَا إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَتَكُمْ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا